129. والزاني فاجربوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين